من الأول إلى الرخ والقدس، الواحد نحن بنو في أول أمسيات لتكرار انعقاد مجمع القسطنطينية المسكوني الذي قرر لابد الرخ والقدس على فرصقة مقدمة في ذلك وعداك الى قانون الايمان عبارة عن الروح الخدد في رجل المفيد من بسط من الاب نزد لها ونمجدهم عن الاب ابن المفيد الانبياء الاخ وبذلك المنسبة نريد ان احنا نتكلم سوية بسيطة عن الروح ونقرب لحدا قتلت عليها فاليوخ القدي هو الذي يرعى الكليسة ويتعاحدها في أشياء كثيرة لماعات وأفرادا يعني الروس الخدس هو الذي يرسل الختام الروس الخدس هو الذي يرسل الختام هو الذي قال للرسل افترضوا لي بربيابة وشاول للعمل الذي دعوتهما سفما إليه يعني هو اللي يدعوناه الروس الخدس هي ليعطي نعمة الختان كريامة، ويعطيهم قوة، لكن لكم قوة مسح الله روح الكبد عليكم، والروح الكبد هو الذي يتكلم على أسواء الختان، الناتج في الأنبياء. بل الروح الخدس هو سبب الوحي الالهي لم تأتي نبوء قدس من الانسان بل تكلم أناس الله السجد يشير ما من الروح القدس. الروح الخدس الانسان بيقول لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم وهو الذي يرشد في كل شيء حتى اول مجمع مذكونا في اورا 3 قراراته في مجدد عبارة رعا الروح الخدس ونحن الروح القدس هو الذي يقيد سنيسا ويعيش معنا في كل شيء وهو الذي يعمل في أسرار كنية كل سر من الأسرار هو الذي يقدس الماء في المعمولية ليولد من الناس منه من الماء والروح حتى ليولد الناس من الماء والروح هو الذي يقدس الناس في سر الميرون ورجعيهم هيكل لسكنه هو الذي يغسر الخطايا في سر الاعتراف الكاهن بيقول في احد طلواته في الادات الالهي يقولون مخاللين ينسمي بروحك الخدوش الروح الخدوش اللي بيغسر الخطايا الروح القدس هو الذي يقدس الأسرار في سر الإبادة. الروح القدس هو الذي يعطيني أنا في سر الكهنوت شرفاً وقوة للرعاية. الروح القدس هو الذي يبارك الزوجين ويجعلهما وحيداً. الروح القدس هو الذي يقدس الزيت في تر نفحة المرضى للشفاء والغفرات الروح القدس بيعمل في كل الأسرار وهو بيعمل في الختمة وبيعمل في الحياة الروحية الفردية هو الذي يمسك على قطلة وهو الذي يسجح على الحياة الروحية وهو الذي يفوت وكل عمل خير بتعمله ليكون مستدر الروح الخديس عشان كده لما بيلاقوا انسان خير بيقلد انسان فيه فيه روح الله يعني روح الله بيعمل فيه <تصفيق> ولهذا نحن نذكر الروح القدس باستمرار كل يوم، وبالخاصة في صلاة الساعة الثالثة من النهار. إن كلنا لربنا، لنتناصر منه أن الروح القدس يحل علينا وأيضاً لا ينزعه منه. جفتر كفاة الروح القدس في, في الروح القدس هو الذي يعطي المواهد وكلها مواهد الروح القدس كما عرض في كرنسة الاولى ثماثر وفي كرنسة الاولى أربعة تاثر في الروح الخبز هو الذي بالشريكته مع الإنسان يحيا حياة روحية لذلك كل الحياة الروحية هي شريكة مع روح الخبز. نشتريك روح الله معنا من هذه صيانتك الروحية علشان كذا بنقول نحب الله الأرض ونعمت إله الوحيد. وشركة وموثبة الروح القدس تكون مع جماعكم الروح القدس تترك أنت معه في العمل وليس في الجوهر لما تجد يقول شركاء الطبيعة الإلهية يقصد شركاء الطبيعة الإلهية في العمل وليس في الجوهر يجبنا يعمل معك وإنت تعمل معه. من أجل حياتك بحياة الناس من أجل ما نقود الله لذلك نحن تمسك بهذه الشركة ونقول روحك الكدوس لا تنجعه منه ولذلك ترج الروح الكدوس من القلب والركب الكامل من اشتراك مع الروح القدس الرافض الكامل الدائم هو التجديد على الروح القدس الخطوية التي لا تغفر <تصفيق> يعني ايه تجدد على الروح القدس يعني ترفض ان الروح القدس يعمل فيك ماذا الحياة ماذا لا يعمل فيك يبقى انت تحضر تتوب ازاي انت بكتوب بعمل الروح الخدس فيك هو اللي بيتهودك فان رفقت عمل الروح الخدس لا تتودي فهو ذات بيك الروح الخدس بيعمل في الموانجب ويعمل ايضا في ثمار الروح بيعطي ثمارا للإمكان في حياته. الحياة المثمرة بالقبيلة والمسيرة للعمل الثالث من الروح القدس غالبية الناس يطلبون مواهب الروح ولا يطلبون ثمار الروح ما هو الروح شيء مشرق بيد الإنسان عظيم ليس منا بقل. يعمل سياط، يعمل عبائة، يعمل معجزات، يخرج شياطين، يتكلم بالكان، أي حاجة هذا كف، كب... كف الناس اللي اللي يسموه ال ال المبتدأ بالقرع. لكن الشخص الروحي يسره نقاء قلبه، ولذلك يفرح بسماع روح أكثر. فأنا بعد هذه المكتمة اللي أخذت حوالي موتة البيئة عايز أكلمكم عن تمار روح في لفر خمسة تين وعسين بيقري من تمار روح وفرح وكلام وفي الأناس وصلاح وإيمان ودعى الضعف وأظن كلمتكم كثيرا جدا عن المحبة والفرح والفلام يعني سيعة من كثير على المواضيع نتكلم النهاردة عن طيل الأناس كثمر من ثمار الوحى الإنسان الروحي طويل الأناس طويل الأناس يعني بانه طويل بانه طويل ما يزهعش بسرعة ما ييأتي بسرعة ما يشتلقي بسرعة ما يرجعش بسرعة بانه طويل واشع الثلس الأمام وقيل عن المحبة ان المحبة تتعلم تتعلم الشخص المحب ايضا طويل الأمام لا لطويل رفورة من طول الأمام جلاؤ الأمر مثلا لتصبر على ابنها طويلا سلا ان يلمو وإلى ان يفعل الخير الهلق يغلق ويجي احوظه لعاكمه هم تقول لا هذا يعني لا لست تغضي كده سوى الاناه على الحد سوى الاناه ليها مظاهر كتيرة في حياة الناس وفي معاملة صلاح للناس ربنا خلقا باله طويل جدا من أواع طول الأناس طول الأناس على القطاع طول الأناس على القطاع اليسير كان طويل جدا على القطاع خذوا مثلا الشامرة فالمسيح اخذ معه في الميزين ثم يعقوب يحنى, يحنى مثال الحد في الاسم يعز هل وقت المدينة عبادها في وقه فالتلميزين انهم هل تشاء يا رب هل تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة ربنا اللهم صولوا بالكم صولوا بالكم عند التميرة أغلقت أبواتها في وسنة صولوا بالكم لغاية لما التميرة دي أنا هدخلها لكم في الإيمان التميرة اللي بتم دون لنا كعداوة ويوجد عداوة بين اليهود والسلامريين ولا معاملة صولوا بالكم أصبروا على التميرة لغاية لما المسيح دخل السامرة وعطال ألوته أيضا على المرأة السامرية التي كان لها خمسة أزواج والذي معها ليس له صور باله عليه وعلى السامرة كلها لغاية لما السامرة قبلت الإيجاب وبعد الحل السلامين أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه آخرون سعبوا وأنتم دخلتم على طابق صحيح طول الأمام بتسعب لكن تجد نتيجة كيف طول الأمام بتسعب لكن تجد نتيجة كيف إنه يصبر ليس الصبر يسعبه لكن برضو سيجد نتيجة كيف سويني بيكم من تكايف الطابق خذوا مثلاً امرأة من المجدلية كان عليها سبع سياطين سرحل يلقى جروحة برد رضوها دي يبقى جروحة دي سبع سياطين النسيح قال سبركوا على مريم من في سبهاني وأنا عتكرت معا لغاية لما ماريا المجدلية لقيت احدى الماريانات السدي ووقفت الى زوار الصليب الامر الذي لن يستطعه بطر الصراطين وهي التي بثرت الرسل بالقيامة وايضا خدمت الكلمة وكثيرين امنوا على يديها وفي في التاريخ انها رفع الصغير ضد بلاكة البنك ايه حكاري المتيح طول حلوث عليك لان الكتاب بيقول طول انا الله ساقتات الى سيوبة لو انت مدرس مدارس احد وجدئت من تلبي وطربت من خطلك جاي يتنك والمام لو طولت ذلك عليك تخلطني ماهو كان فيك الميز شائل أرضي اسمه شاول كان وكان مسأل مشاغب في صحي ربنا هو نبقى نبقى أنني كنت مفتريا عجبتني كنت مفتري وابطهب كنوته الله وكان يجر رجالا ونساء إلى السجن يا رب انقذنا من شاول انقذنا منه وانت قدرته عليه انت, انت ما شاول ده هيبقى ايه سن صابر على شاول لغايه لما شاول بينجيه ابتدى يهدى وينهدى مع عيونه كان نازل ان المسيح ظهر له اخيرا وقال صعب عليك انك ترقص مناخ أنا النعنى بخليها تنخوشة كل سوية وإنت بترفضك رسائل رسائل هو بولة الرسول وتعب أكثر من جميع الرسول وكتب رسائل أكثر من كل رسول وخدم كناغس عديدة جدا عدد تراكم علي كل يوم والكتمان لجميع الكمال يتعب يتناهي الثالثة وراء أسياء له وانتق بيها ولو ما اتمرت عليه وخبطوا خططين وهو بنفسر على كنا فقدنا هذا الكنز العظيم الذي هو هو لك الرسول سوم بالك هو فيه ماذا يتخاف لايز واحد في الخدمة ويكون عنده كله على الوعظ كله على تحضير الجريب عنده تحضر عنده معرفة عنده نصار في الخدمة عنده غير مقددة بس ما عندهش كل الجال عندهش كل الجال وقال يتخاف الخاص بألمين وتياربا ويجيء الواس ليه لأنه في طول أناء السيد المسيح علم تلاميذه طول الأناه بطول أغاده عليه عليهم وعلى الناه خلوا لذلك ومعلمان سحر المدينة اللهم لستما تعلمان من أي روح أنتم الريح الكدس صويل للروح خلوا بالكو صويل لفيه انسانا كان صيعة جدا اسمها مريم الاسيس واقفاء الخطايا لا تقع فقط حج ولعل الله كان يسكي منها الى الله ونازى كانت النتيجة ربنا تير بال عليه لحج انسا لحج متابق واترع بنا ذي فينا القس صلب بركتها من أجنب ولو ما ربنا طرم أناك على هذه المستاء سنبعد المحبة تتأمن ساعات اخرى لنخرج حلقنا الزي الناس منهم ونت افكم ما انا انا كده لا جايين لو كان خالص ما غير اسلام من نعمه كام من دي عايز كده انا قدره لما عايز كيف ستيل الأناس التي اتخدمها الرب مع الفتا لا تقع تحت حد كيف أصال أناسه على زفق رئيس العبشارين حتى خلط هو وأهل بيته كيف أصال أناسه على مكة العبشار حتى طار من الاسم عبد كيف اطال اناتي على اغسطين الذي كان التبكي في من اجله سنوات سويلة جدا إلى عن ترى الخديث اغسطين ربهم التأملات المعروف كيف اطال رب اناتي على كل خطات الارض لكي يخلص على كل حال قوما ولما الناس كانوا يتحبوا ربنا كان يقول ما بأتي لأفنك العالم بل يخلص العالم واتخلصت مجاي بطول الأمان إن الشلنجة مفيش خلدة مني ومش نفع ناس انشعر أبدا في الروحيات مفيش حد مفيش خلدة مني ومفيش حد مش نفع ربنا مع ألغف على موسى الأسوأ اللي كان أبطال قتلة وتروا الأنوات الغيث لما رأى القديس موسى الأسوأ طول الأنوة على الخطاق أمر لازم جدا في الروحية كذلك طول الأمور في الثلاغ يعني طول الأمور في الثلاث. يعني إنسان يثلي ويذهب بسرعة من هذا طول الأمور في الروح الإدتين يقول تثلي بسرعة مش تثلي بسرعة أو تأكد من أجل موضوع ولا يمكن أن تجعله يبطل كله. أي أحد يقول لحسن من عظني يجب أن أرسل ما وصلته لتأخذ الطين ذلك. إيش اللي عايز أقول بالذات؟ في رجل النبي ربي نوعدك ان الارض هينزل المطر عليها والسماء تفتح. وتصلى صلاهتين و3 و4 و5 و6 يمكن واحد مثل هو كل الاماكن وتصلى الصلاه السابعه غير صلاه غير من زي قبضه اليد العبسه ربنا الصلاه القصيرة حاول ان في صلاه تقوم بها بسرعه ربما عدم الاستجابة ربما بيختبر طيل اناسك انت طويل الآن وانا بتسرع بسرعة حذر ان إبراهيم قبل الآباء صلى من حجم ابن ومجاشي الاب يملك يملك يأتي نظاره ربنا لما اتكلم على ناس وبيحكي الشر يعني ناس اللي دي عايز لايك نقطه وعينك اضعف لي استنعم في يديك اتكاك ربنا بتقول انا اسمعك انا دلوقتي خلاص ربنا لله وكان جاي بكل قال على كفاه وقد وبعدين قال نسلك زي نجوم السماء ورمل البحر إبراهيم. لا نرى نجوم سما ولا نرى رمل بحر حتى الواد اللي عنده قال لي قدمته ليه فرق. يا رب الحكايه دي يدور على قطيره رحمته يطير فكينا ده كان من قبل ابراهيم ده اللي اتوه ربنا ما قص ولا حسن اولاد قصو يعني ذكر ييد على كمان يطاع عايزين كل درس الصلاه عشان بنصلي بنصها بسرعه بنكمل بنصها بسرعه عارفين احسن صلاه بتقول ان هي ايه هي ان انت لو من كل من لك شعور في بصلا تلاقي ألبب من هو لازم تكمل في إنسان يكن منك ولسه ما خلصتش بالنجانب إنسان هتلتيه إنسان والفتاعة هتلتيه إنسان كرب كرب كرب ما عنديش طول أناس في الثلاث سيحاول أن يكلفة الثلاث بالفرعة للجهان لأنه ما فيش طول في أناس في الثلاث سيولوا بلكوا في الثلاث نفذ هؤوس بطرع ويكون اتجابة الثلاث نوعيد الله ستأتي ستأتي مهما تأخذ حتى لو في الهزيع الرابع من الليل سيأتي الرب نحن في قصنا طريقه، طريقة معلمنا داويد النبي اللي قلو اللهم الكفت الى معونتي يا رب تسرع لا يقول لي تسرع ولا تسرع يقوله تصوري بالك يا داود سوف يقول هايزة هايزة بك بلس تسرع دي في الوقت المناسب هايزة احنا غيين ما هنا عايزين نتيجة السرعة مازم بالوقت عايزين هل تستني جلقتي تلاقي المريض نبط من عزدرين وحمد صراحي وجلسه تسكن تستني لما أقولون للعملين هم أقول لكم على الصلة به تستني لك ما فيش كل لازم كل حد تسمع على كل كثير ونبغل خليل ما تاخدناش في, في القرابة كثيرا تقايل ربنا راعت آدم للخلاق وقال اني ناكي المرأة هيصحة رأس الحي ومرأة أكثر من أربع ثلاث ين والحي هاخدر حسها على الأخ ولا رأتها انتحقك ولا بإسمها تربط اني تيشي الخلاص ما تخطوش الخلاص جاي جاي الواحد يأتي الأبد متهاش الإنسان لما بيلأس يلجأ إلى الطرق البشريه زي ما رهيم لجأ لهاجر القصور إلا لكن لو يصير أبد وينتظر خلاص الرب لئلا ينتظر نفس الرب من محرس السبت حتى الليل من محرس السبتها حتى الليل من ينتاجه كل هذا الانتظار الانسان الصويل الانات ولذلك الانسان الصويل الانات بيكون قلبه باستمراء مملوء بالسلام لانه ما بيزهقك بسرعة ما بيزهقك يقولك ربنا جلس جاي انت جاي في الموهج المناسب جاي في ملء الزمان ملء الزمان جاي في, في الخدمة عموما هل تأتي في ولا لا في من قبيعة يجيب سمر بعد مدة وفي الشجرة صعفي الثمار بالطرع ما سنت تصول أناك لغاية كما نزيد ثمار جيما بنطول أناكنا على السفل لغاية لما يتكلم ونطول أناكنا عليه لغاية لما يمشي ونطول أناكنا عليه لغاية لما يتعلم ولغاية ما يصير حكيما ولغاية تاخد مدة فجالة في النواحة الروحية تحتاج ايضا الى, الى وقت ربنا يحدى الطريقة الهدية اللي تمشي وحدة وحدة ده على يتكون انسان في رقصة في رحم الام صعب لها ستعة تسعة فماني يا ربك ستعة لكنك فوق حبل سحدي وخصة الحجاية يقول لك خميها وحدة وحدة منشي بطول انوه والبعدين يطلع على هاي يمكن يعود له على لبال ما يعرف يتكلم وانه سنة يعرف يتكلم على لبال ما يعرفين يمشي ولما يتكلم قليل قليل يصدقوا عليه واحدة واحدة يجب نزيد سريقة ربنا كده يحب الأمور تمشي شي واحدة واحدة السرعة والجنة دي مش اسلوب الله أبدا اسلوب الله خول الأنام الأعمال الهادية لحسبة الحاجة التي تتأمل بسرعة تتتعرف كذا ما تنتعك لا يكنك لها تعمل لكن اللي تتأمل على نار هادية هي شو أكوية الأربان اتعلمنا في الأديرة لازم الأربانة تتوي على نار هادية والنار تديدة تتتعرف من بره من بره تنسف ومن بره تبقى عزيز لكن على مرهادة السوء كلها جوه وبره سوء وبره السلوب ربنا هو السلوب الهادي احنا ما عندناه السلوب ترجال بتاعت ربنا عايزين العالم ده كله يخلص منه لا يا حبيبي ما تشكد تول بالك وحدة وحدة لغاية لما كل شيء يمر في جدوء كما يريدهم لإسلوب الله الهادي الطويل الانا ليس كيف ربنا ليس العيب في ان الله حتى انما العيب فينا نحن ان احنا عايزين كل حاجة بسرعة وبنجساع وبغير التروي وبدون انا وعايزين الدنيا كلها تيجي جري لا عايزين الترمي يا ربنا واحد يقول لك أنا عايزة ايه الخدمة التاشلة دي كلها اللي لي يا عمى بناتك خدمة تاشلة ايه قل لي كذلك كم سنة در الدنيا تغيره عايز انت عايزة انجبت عايزة تقول لكلنا يلبت لك رحيم يوم ويطيرت السنة ثلاثين ايه كلام الخدمة طول الدال معايزة صد ده المسيح بعد أن أعقى مثالا طويلا لدى ثلاث سنوات وأكثر لسلميذ الاسمي عشر في اللي هم تعلموا مني في الوداعة في, في الأناس في الحاجات في بس هنا لقينا موت في الناس حاجة مرحبا طلع فيك وأتعود بالعب ده رأيك يا بس ده رأيك يا حبيبي رأيك الاندفاع عنده جزء. تقولي الان اخذك في عبود رد فيك اتنظر لما رد فيك يعبدوا عليك خليكم يعبدوا وبعدين يتنظرون خليهم يتنظر واتنوه يعموه وبعدين اقوم في اليوم الثالث وقد قضيت على الموت واعطيت الخلاص في العالم بس انت تطول بالك تطول بالك وانت تتريف الناس تعبليك فأعمل أمام الصغير لأنه مش بيطول داله لكي يرى القيامة بالإيمان مش بيطول داله لكي يرى القيامة بالإيمان عدنا صويل الجال ويحض بكل حاجة يحلها في هدوء ومن ثمار الروح القدس في الأمام من ثمار الروح القدس ايه في الأمام يعني خذ الغدر مصدر ماذا الانسان بيغضر حيث كل حاجة تمشي بزاجة بسرعة كده اللي اصابه مشتاهم يبقى عليه اللي اصابه مشتلح يبقى عليه اللي اصابه اصيبه مشتويه سيب اتعلان تصوّل لك الكتاب يقول لياكم كل انسان مسترعا في الاستماع مبتئا في التكلم مبتئا في الغضب لأن الغضب الإنسان لا يستحذر الله إيه كيف مبتئا في التكلم مبتئا في الغضب يتول ذا للتوال والحكاية في الحال <تصفيق> <الإجراء تصفيق> السريع يستطيع أي واحد لكن قد يكون سريعا وغير حكيم أما الإجراء الحكيم هو اللي بيأخذ راحته. في مرّة بيجدو الى أن هناك مظاهر كثيرة من انقطاع إلى السرعة إلى عدم السقوط إلى الياق إلى كلية يفلط بسرعة كده على طول، لما تستمى يمكن تتخل في السكر عاو تمين بيقرأ أسئلة نفسه تتعد يشد اللجلة ويخل فبتستمى يمكن تتحل بعد سوية أو تناقض واحد كما ايه ما تتهمش بعد ما تتفيد فيه واتسيبه وتمشي فبتستمى يمكن يتهم بعد سوية الناس حكاية السرعة دي سألون لكم عش في طول الأناف طول الأناف الذي يوجد عند الهم الحنين الصيبة التي تطيل أنافها على أطفالها حتى يكبروا ويأخذوا الأكبر طول الأناف اللي موجودة عند الأرض الصيبة التي ترتقب من بذرة في هدوء وتتعفقها في هدوء كغير لما تأتي في طول الأناه اللي عند ربنا اللي نتوى الأناه على العالم كله حتى على الناس اللي يقول لا يوجد اله نتوى الأناه من ثمار روح القدس نحطة وفرح وكلام وطول طبعاً الأناه طبعا الأناه ليست هو البلاد في السطر، لا يكون سبع مذبوح يفهم كل هذا ويعلقها في هدوء ويقول أنا لغاية لما توقف. هذه طريقة الحكماء، طريقة الحكماء اللي يصرف الأمور بحكمة وسلب، نسقت كذا وصلوا كذا.